قُل انّي نُهِيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَن أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ من عَلَقَةً ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى من قبل وَلَتَرَى لُغُوءَ أَجَلٍ مُّسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذًا كُلُّ أَمْرٍ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُمْ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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجعون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قَالُوا ضَلَّ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْرِي مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِوَيْلِ الْحِقْدِ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ أُرْهِلُونَ جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين أصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 111. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون 112. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون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 وَمُرْسَلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمْ 114. لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 115. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت عباده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 بَشرَ وَنَذيرًَا فَأَْرَضَ أَكْسَرُهُم فَهُم لاَا يَسمَعُون وَقَاوا قُلوبُ نَ فِي اَكِنَّةٌ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعَمِلِ ٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ عَمَلًا قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ 119. وإنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه, فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين 110. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون